قل ندم عيب الكلام ده خلاص ادم اه قل ندم عيب الكلام ده خلاص ادم ده انا اللي قلتو على يوم بعد ما نوجد خير I'm mm -hmm.